وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً رسول الله ذلك يعوض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَقِلَّ يجعل لَهُ يَجْعَلْهُ مَحْرَجًا وَيَعْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا إِلَى مَنْ يَحِضُّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا